بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مددا وبني نشودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن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 سحري يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما دراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملا